بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن واحسنوا الود واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرين أن الله يحدث بعد ذلك أبرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوه وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلك يعوض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَقِلَّه يَجْعَلُهُ مَخْرَجًا وَيَبْزَغُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إِن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا إن ييسن من المحيط من نسائكم إن اغتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر والله يَحْضُنُ وَأَولادُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَضًا حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَنزِلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِم لَّهُ أَجْرًا أسكنوهن من حَيْثُ سَكَنْتُمْ من ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضان حملهم فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فستردع له أخرى لينفق دوسات من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 رسول ليتوعيكم آيات الله مبينات ليخرج الذين منوع بالصالحات من الذربات للنور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَالْدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَد أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا